عثمان جامعنا القديم لك ايمان تسير فلكل كتاب اذا تلا يالته الشبل الصغير عثمان جامعنا القديم فلكل كتاب إذا تلا آياته الشبل الصغير عثمان جامعنا القديم فلكل كتاب إذا تلا آياته الشبل الصغير هم كالنجوم بحسنها في أفق دنيانا تنير أمرينا في دربنا الامل في دنيا تسير بلا مصير تلك العلوم النيرات بوفق عثمان تدور في دنيا تسير بلا مصير تلك العلوم النيرات. اعلم تفيأ ظله طلاب علم كالبدو لم يألفوا صوت الهوى لم يعشقوا دنيا الغروب همم تطير بها الهنى عزما إلى أسمى الأمور لم ترجو أجر الناس بل ترجو من الله الأجر ترجأ أجر الناس بالترج من الله الأجر. ترج من الله الأجر. أفلا هم سيارة فوق الكواكب والنجوم؟ فوق الكواكب والنجوم. أبطالة مثل الرياح مع مِثْلَ مَعَ أفلاكهم سيارة فوق الكواكب والنجوم آمالهم هطالة مثل الرياح مع الغيوم سيارة فوق الكواكب والنجوم, فوق الكواكب والنجوم. هطالة مثل الرياح مع الغيوم في همة لله شامخة الهموم عثمان ليس بجامع عثمان جامعة العلوم